بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكريم المنان ذي الخير والفضل وعظيم الإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين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 وتتدفق المشاعر صلاه وسلاما على النبي الكريم حبا له صلى الله عليه واله وسلم وايمانا به واتباعا لسنته وامتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم اذ قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعه فاكثروا من الصلاه علي فيه وقال ايضا بأبي وامي هو صلى الله عليه وسلم اكثروا من الصلاه علي ليلة الجمعه ويوم الجمعه وكلما أقبلت ليلة الجمعة استشعر المؤمنون من أمته صلى الله عليه وسلم أنهم معنيون بهذا الأمر النبوي الكريم وأنه يناشدهم صلى الله عليه وسلم الإقبال بالإكثار بالصلاة والسلام عليه ليس لحاجته صلى الله عليه وسلم وحاشا ولكن دلاله للأمة على باب من أبواب الكرامة تنالهم بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ليعلم كل مؤمن أنه اذ يمتثل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه فليس يؤدي ليس ليؤدي حقا واجبا فحسب لكنه ينال شرفا وخيرا وفخرا وكرامه اذ يتنافس المؤمنون في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يتنافسون في خير يحوزونه ورحمه ينالونها وخير عظيم وصلوات علويه من رب الارض والسماء تتنزل عليهم من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا فاللهم صل وسلم وبارك عليه ثم هذا شهر حرام وهذا بلد حرام فدونكم ايضا الاكثار من الصلاة والسلام على سيد الانام صلى الله عليه واله وسلم أيها الكرام ما زال مجلسنا هذا متتابعا بفضل الله نقلب فيه صفحات من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو مجلسنا السادس في منتصف شهر الله الحرام شهر محرم وقد وقف بنا الحديث في منتهى الفصل الأول الذي عقده المصنف رحمه الله لبيان عظيم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه تبارك وتعالى وما اختصه به من الحفاوة وما اثنى عليه ربه جل جلاله في آيات متعددة من كتاب الله الكريم وقد جعل المصنف رحمه الله ذلك كله في الباب الأول من أبواب الكتاب وجعله في فصول أولها الذي قد بلغنا منتهاه في مجلس الليله ما جاء مجيء المدح والثناء وتعداد المحاسن في كتاب الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتأكيدا على ما سبق من المعاني أيها الأحبة الأكارم فإن هذا الباب أعني الوقوف على ما جاء من الآيات القرآنية في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم والثناء عليه وذكر عظيم منزلته فإنه باب أساس ومدخل مهم لمن يروم تحقيق الحب الأكمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف؟ لأن أكمل الحب ما بني على أعظم المعرفة وأتمها بمن تحب إذا أردت أن تبني حبا كاملا في قلبك فإن هذا يتوقف على معرفة تامة بمن تريد أن تفسح له الحب الكبير في قلبك وهذه المعرفة أعظم ما تكون وأسمى ما تكون وأكمل ما تكون إذا وجدتها في كتاب الله جل جلاله رب العالمين وإله الأولين والآخرين يصف نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم ويثني عليه فأنت تقف على أعظم المعارف معرفة وأصدقها بيانا وأكملها أيضا وضوحا فهذا الباب جعله المصنف القاضي عياض رحمه الله بهذه المثابة لتكون مدخلا مهما ولتكون أساسا ومرتكزا ومحورا يبنى عليه ما سيأتي بعده من أبواب الكتاب وقف بنا الحديث عند قوله رحمه الله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 عنه أنه قال من فضيلتك عند الله أن جعل طاعتك طاعته فقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقد قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ورويى أنه لما نزلت هذه الآية قالوا إن محمدا يريد أن نتخذه حنانا حنانا كما اتخذت إن محمدا يريد أن نتخذه حنانا كما اتخذت النصارى عيسى فأنزل الله تعالى قل أطيع الله والرسول فقرن طاعته بطاعته رغم لهم أورد القاضي عياض رحمه الله هذا الأثر مرويا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من فضيلتك عند الله والخطاب ها هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من فضيلتك من فضيلتك عند الله أن جعل طاعتك طاعته فقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وسواء صح هذا الأثر عن أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه أو لم يصح. فالمعنى صحيح وقد جعل الله طاعة الأنبياء والرسل هي الغرض من البعثة وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وجاءت الآية هنا صريحة من يطيع الرسول فقد أطاع الله فطاعة الأنبياء والرسل ليست منفكة عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى ومن أراد أن يطيع الله فليزن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يطيع الرسول فقد أطاع الله وفي هذا يا أحبة شرف ومنقبة ومنزلة رفيعة أن يجعل الله واحدا من الأنبياء وبعضا من البشر يجعل طاعتهم طريقا للوصول إلى طاعته سبحانه وتعالى ليس في هذا رفعة لمنزلة إنسان فوق البشرية إلى الألوهية كلا ولكن أن يكون باب من الأبواب متعلقا ببشر واتباعا طريقا موصلا إلى تلك المنزلة الرفيعة فهذا شرف عظيم دون امتراء من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم جاء الأمر باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية بقوله فاتبعوني لكن اللطيف في الآية أن هذا الأمر باتباعه عليه الصلاة والسلام وقع وسطا بين أمرين الأمر الأول هو قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فجاء قوله فاتبعوني هنا جوابا لأي شيء جوابا للشرط إن كنتم تحبون الله فاتبعوني والمعنى من أراد أن يحقق حب الله فعليه باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم جيد ثم وقعت الجملة ذاتها فاتبعوني وقعت شرطا أو امرا لجواب جاء بعدها فاتبعوني يحببكم الله فدل الجزء, الجزء الثاني من الآية أن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم محقق لماذا؟ لحب الله لعبده فجاءت طاعته عليه الصلاة والسلام محفوفة بمحبتين سابقة ولاحقة جعل الله طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم شرطا لتحقيق حبه سبحانه وتعالى وأيضاً جعلها سبحانه وتعالى طريقا موصلا إلى نيل حبه سبحانه وتعالى ركز معي الأولى هي حبك لله والثانية هي حب الله لك السؤال بطريقة أخرى هل تحب الله حتما ستقول نعم لكن الله ابى أن يقول عبد إنه يحب الله حتى يحقق الشرط في الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فجعل طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم هي الدليل هي البرهان على أن يزعم عبد أنه يحب ربه جل في علاه فإن كنت محباً لله وإن كنت تظن أنك تحب الله فانظر إلى ما في حياتك من طاعة واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لا طريقة إلى أن يزعم عبد أنه يحب الله إلا بطاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا يحب الله فاينا اصدق حباً لله؟ أينا أشد حباً لله؟ أينا أعظم حبا في قلبه لله الجوار هو أكثرنا اتبايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ميزان نقيس عليه في الحياة حب الله في قلوب العباد أكثرنا حبا لله أعظمنا اتبايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أبصرت عبدا رزق من الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والاستمساك بهديه وحبها والتعلق بها أي السنن فاعلم أن الله قد آتاه حبا عظيما في قلبه لربه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ولئلا يبقى حب الله زيفا ولا عبارة تقال باللسان فها هنا شاهد صدق يبنيه العبد في حياته بطاعته واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان الصحابة يكثر أحدهم أن يقول انا نحب الله فأنزل الله هذه الآية فسموها آية الامتحان سموها آية الابتلاء لأن الله ابتلى بها العباد من كان يزعم أنه يحب الله فليثبت ذلك باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا قوم أي شرف لتطبيق السنة في حياة العبد أعظم من هذا أي مرتبة عظيمة يشرف بها العبد باستمساكه بالسنن وتطبيقه لها وحثه عليها ونشرها بين الناس أعظم من هذا الشرف أن يتربع على عرش حب الله سبحانه وتعالى وأن يكون امرا مباركا رزق أمتع حب في الحياة وأعظمه وأجمله أن يرزق حب الله سبحانه وتعالى والله إنه أعظم حب يا قوم وأجمل حب يعرفه قلب بشر على وجه الأرض في هذه الحياة هو حب الله ومن أراد أن يتنعم بلذيذ حب الله فليس له إلا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم دع عنك كل طريق سواه واقتصر واختصر الطريق واقترب من حب الله باستمساكك واتباعك لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا أبى الله أن تنال محبته إلا من طريق نبيه صلى الله عليه وسلم أليس هذا يقوم منقبه عظيمة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس شرفا ورفعة عظيمة لدينه لسنته لهديه الأكمل بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام أن يكون هديا لا تنال منه السعادة فقط ولا تؤجر به وتنال الثواب فقط لكنك تصل إلى أعظم مطلوب تتنعم به القلوب وتتقلب في حب الله أن تنالها باتباعك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن يمكننا أن نقول كل طاعة كل سنة, كل سنة تفعلها في حياتك هي بمثابة شهادة منك على حبك لله فاجمع شهادات الحب قبل اللقاء واستكثر منها إذا جئت بين يدي الله وقلت يا رب والله إني لأحبك فابعث شهاداتك التي كنت تطبق بها السنن في حياتك صغيرها وكبيرها لتصدق أنك عبد يحب ربه هذا الباب الشريف العظيم جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان هذا رفعة عظيمة ومرتبة شريفة لسنته بأبي وأم هو عليه الصلاة والسلام أما الجزء الآخر في الآية فهو قوله سبحانه وتعالى فاتبعوني يحببكم الله اتبع رسول الله يحببك الله اتبع نبيه صلى الله عليه وسلم يحببك سبحانه وتعالى هذه والله الأشرف من أختها هذه الأعظم من الأولى كما قال بعض السلف ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب أن تحب الله هذا شرف وهذه نعمة عظيمة هذه فرحة القلب أن تستمتع بحب الله لكن الأعظم والله أن يحبك الله وهذا ما لا سبيل إليه إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله تريد أن يحبك الله هل تدري ما معنى أن يحبك الله أن تعيش أسعد إنسان على ظهر هذه الأرض أن يحبك الله والله إذا أحبك الله لن يوكلك إلى ما يسوءك أو تكرهه في الحياة أن يحبك الله لن يدعك تتقلب في صنوف الشقاء والنكد في هذه الحياة أن يحبك الله يسلك بك سبيل أحبابه وأوليائه أن يحبك الله يجعلك تتقلب في أكناف السعادة من أي باب أتاك أن يحبك الله أن يتولى أمرك ويكفيك ما أهمك أن يرزقك سعادة تملأ قلبك وترفرف في حياتك ولو لم تتخيل طريقها وسبيلها لكن أن يحبك الله ثق تماما أنك لا تحمل هما في هذه الحياة إذا أحبك الله نلت المنى وبلغت غاية السعادة والرجاء تريد أن يحبك الله اجتهد في هذا الطريق وليس لك إلا قوله سبحانه فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم كثيرا ما أقلق الصالحين هذا الموضوع المقلق الكبير كيف كيف يعرف أحدهم أن الله يحبه؟ كيف يشرف أحدهم أن ينال حب الله له؟ ليس أحدنا نبيا يوحى إليه ولا رسولا يأتيه الملك ليبلغه بشيء من علم الغيب حب الله لي ولك أو لأحد من عباده أو امائه هذا غيب لا يعلمه إلا الله لكن ليس لنا إلا هذا الطريق اجتهد في تطبيقه وأن تنال القدر الأكبر من حب ربك لك. بقدر ما تستمسك بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام هذه والله هذه ايضا طريقة أخرى هذا لون آخر من الشرف من المنقبة من المرتبة الرفيعة من المنزلة العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر كيف جعل الله طاعته صلى الله عليه وسلم كيف جعل اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم كيف جعل سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم طريقا يوصلك إلى أن تحب الله وإلى أن يحبك الله فمن ذا الذي يستغني عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الذي سيزهد يا أحب صدقا والله من ذا الذي سيزهد في سنة بلغته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الذي يتوانى أو يتكاسل أو يتانى أو يتأخر في سنة ثبتت عنده أنها أنها هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام من ذا الذي سيقدم بعد اليوم شيئا مما غلب على النفوس والطباع من الأهواء من العادات من الأعراف والتقاليد شيئا مما غلبت النفوس عليه بالهواء وحب شيء فطرت عليه أو تمادت به من ذا الذي سيقدم شيئا من ذلك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعلم أن هذا باب دخل منه الأكابر في الأمة صحابة وتابعين ومن جاء بعدهم من من تربعوا على عرش السنن واتباعها واقتفائها من من ائمه أئمة يقتدى بهم في هذا الطريق أولئك قوم فطناء والله أدركوا أن هذا باب ينالون به حب الله وينالون به أن يحبهم الله عرفوا الطريق فاقتصروا وعرفوا المسافة فاختصروا وعرفوا أنه إذا أراد أحدهم أن يتنعم في الحياة بحب الله وأن يستمتع بولايه الله بأن يحبه الله فدونه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا باب كبير من أجل أن تفتح عينيك كل صباح إذا أصبحت بل وتغمض عينيك كل مساء إذا نمت فلا تفتحها إلا على سنة ولا تغمضها إلا على أختها وإذا أصبحت تتقلب لا ترفع قدما ولا تحطها إلا على خطوات من السنن تعرف مواقعها جيدا إذن ليس من المبالغة أن نفهم عبارة إمام من آئمة المسلمين كسفيان بن علينة رحمه الله إذ يقول كسفيان الثور رحمه الله إذ يقول إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل لم تكن مبالغة لكنهم قوم عرفوا ميزان السنة ووقعها عرفوا قدرها وعظيم منزلتها عرفوا أن السنة إذ هي سنة ولو كانت عودا من سواك ولو كانت عودا من أراك ولو كانت لفظة تقال أو ذكر يذكر الله به ولو كانت خطوة ولو كانت شيئا يسيرا في الحياة لكنهم يعلمون أن السنة إلى السنة وأن بيراث النبوة الذي يجمعونه في حياتهم تعلما وتعليما وتطبيقا ونشرا وبثا بين الأنام أنه والله شرف يتقلدون به أعلى المراتب في الحياة ومن هنا فكان ولم يزل الموفقون في هذه الأمة المحمدية أصحاب السنن ما كانوا ولم يزالوا احظى الناس بهذا الشرف وأكثر الناس بركة في الحياة كيف لا وقد أحاطتهم محبة الله؟ كيف لا وقد وصلوا إلى منتهى اللذة والنعيم بأن يحب الله سبحانه وتعالى فينطلق أحد في حياته باحثا عن السنن متلهفا لها مقلبا في أنحائها والله إن أحدهم لا يبحث عن السنة كما تبحث الأم الفاقدة لولدها عن فقيدها انظر كيف تنطلق كالمجنونه لا تلوي على شيء لا يقع بصرها ولا سمعها ولا خفق قلبها إلا على ما أهمها كذلك هو المثال في شأن صاحب السنة عندما يعمر قلبه بعظيم هذه المنزلة لصاحب السنة عليه الصلاة والسلام أن تكون السنة مقصودك في هذه الحياة أن تبحث عنها أن تتخطاها أن تتقف آثارها خطوة بخطوة هذا والله يا إخوة هو درب السعادة في الحياة هذا درب التوفيق الذي يرزق له يرزق له المخلصون في هذه الحياة الذين يسر الله لهم أسباب السعادة وأحدنا ما يجلس مجلسا ولا يحضر خطبة جمعة ولا يستمع إلى موعظة وفيها قدر من السنن إلا أنزل نفسه منزلة الباحث المتبع المطيع المحب المقتفي للآثار الحريص على التطبيق الذي لا يلوي إلا على السنن يبحث عنها يطبقها بل ويربي من تحت يده من زوجة وولد وأهل وقرابة أن يكونوا جميعا شركاء يستظلون بهذا الظل الظليل في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رحمه الله تعالى وروي أنه لما نزلت هذه الآية قالوا إن محمدا يريد أن نتخذه حنانا كما اتخذت النصارى عيسى يريدون أن نتخذه يريد أن نتخذه حنانا أي ربا ذا رحمة وقيل متمسحا به ومتبركا لما نزل قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قالت بعض المشركين إن محمدا يريد أن نجعله موضعا لالتماس البركة أو نتخذه ربا ذا رحمة كما صنعت النصارى بعيسى بن مريم عليه السلام فأنزل الله قل اطيعوا الله والرسول في تمام الآية فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول قال فقرن طاعته بطاعته رغم لهم أي غيظا لانوفهم بمعنى نعم الله عز وجل رفع منزلة نبيه ما جعلها في مقام الألوهية حاشا لكنه جعل طاعته مقرونة بطاعته سبحانه وتعالى وجعل اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم دربا موصلا إلى حبه سبحانه وتعالى تلك مرتبة شريفة لا تعني تجاوز مرتبة البشرية التي خلق عليها نبينا صلى الله عليه وسلم لكنها أيضا لا تعني المساواة بغيره من البشر إطلاقا فقد ارتقى هذا الشرف الإلهي بإكرام الله سبحانه وتعالى له. فكان في هذا وضوحا وتماما أنه لا يصح إلا أن يكون أحدنا متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتنعم بحب الله وحتى يحبه الله سبحانه وتعالى نعم. وقد اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى في أم الكتاب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم في أم الكتاب يعني في سورة الفاتحة فإنها أم الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم الكتاب نعم فقال أبو العالية والحسن البصري والحسن والحسن البصري الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيار أهل بيته أهل بيته أهل بيته وأصحابه حكاه عنهما أبو الحسن الماوردي وحكى مكي عنهما نحوه وقال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وحكى أبو الليث السمرقندي مثله عن أبو العالية في قوله تعالى عن أبو العالية عن أبو العالية في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم قال فبلغ ذلك فبلغ ذلك الحسن فقال صدق والله ونصح وحكى الماوردي ذلك في تفسير صراط الذين أنعمت عليهم عن عبد الرحمن بن زيد نعم هذه جملة من اقاويل بعض السلف من التابعين ومن جاء بعدهم في تفسير موضع آخر من كتاب الله الكريم وقد رأيت أن المصنف القاضي عياض رحمة الله عليه أتى بمواضع متعددة من الآيات فيها الإشارة إلى ما عنون به الفصل وهو ذكر المحاسن وتعداد المناقب وثناء الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم أورد عددا من المواضع والآيات القرآنية التي تفيد هذا المعنى وجاءها هنا بهذه الآية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هذه التي تقرأها في كل صلاة وتكررها في كل ركعة ركنا من أركان الصلاة في سورة هي أعظم سورة في كتاب الله سورة الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم كما قال الله هي أم الكتاب التي لا تصح الصلاة إلا بها وهي مفتتح القرآن الذي نفتتح به المصاحف هذه السورة العظيمة في كتاب الله الثقيلة الوزن بين سور القرآن تأتي فيها هذه الآية التي نكررها مرارا. ونحفظها أطفالنا وصغارنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المعنى الذي يعرفه الصغير منا والكبير أن الصراط المستقيم ها هنا هو الإسلام صراط الله دينه اهدنا الصراط المستقيم يعني اهدنا يا رب لطريق دينك القويم المستقيم الذي لا جاج فيه ولم ترى كما قال الله في سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله هذا هو الصراط المستقيم وقد جاء في الآية بعدها مزيد بيان هذا الصراط المستقيم الذي نسأل ربنا الهداية إليه في كل ركعة من ركعات الصلاة هو صراط الذين أنعم الله عليهم صراط الذين أنعمت عليهم ومن الذين أنعم الله عليهم؟ منهم هم؟ الذين جاءوا في تفسير سورة في آية النساء أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله إذا فالقرآن يفسر بعضه بعضا فالصراط المستقيم هو الإسلام وهو طريق من؟ طريق الذين أنعم الله عليهم ومنهم هم الذين أنعم الله عليهم؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وإذا قلت النبيون في رأس القائمة فإمامهم وخاتمهم هو رسولنا صلى الله عليه وسلم فربط الآيات بعضها ببعض يقرب لك المعنى قالها هنا فقال أبو العالية والحسن البصري الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيار أهل بيته وأصحابه حكاه عنهما أبو الحسن الماوردي وحكى مكي عنهما بنحوه ليس معنى هذا أن الصراط المستقيم ها هنا هو هو ذات رسول الله عليه الصلاة والسلام أو بدنه أو جسده لتتصور أن المعنى مضطرب وكيف يمكن أن يقول يا رب اهدنا محمدا عليه الصلاة والسلام إذا فسرنا الصراط المستقيم هم لا يريدون هذا إنما يريدون حفظك الله أن الصراط المستقيم إذا كان المقصود به الإسلام فمن رسوله من نبيه فإذا قلت إنه محمدا صلى الله عليه وسلم كان المعنى إذن يا رب اهدنا هذا الطريق الذي حمله وجاء به وبلغه للأمة محمد صلى الله عليه وسلم وإذا كان أصحابه وآل بيته والخيار من أمته هم أولى من سلك هذا السبيل واتبعه وآمن به فالمعنى يا رب نريد أن تهدينا هذا الطريق الذي سلكه أولئك الكبار الأئمة العظام أن نكون في دربهم سالكين أن نكون على طريقهم سائرين أن نكون أيضا منعمين بما أكرمهم ربنا سبحانه وتعالى به من الهداية لهذا المعنى الكبير الذي هو اختصار هذه الحياة أن يسلك الله بك سبيل الهداية مرة أخرى فقال أبو العالية والحسن البصري الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال بعض الشراح لا يصح الحمل ها هنا في الجملة إلا على تقدير هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن المعنى لوضوحه فإن العبارات التي ربما تردك عن السلف لا تحتاج إلى أن تقدر لئلا تقول هو تأويل متكلف لكنه المعنى المقصود لأن قولهم اهدنا الصراط المستقيم لا يتصور أبدا أن تقول يا رب اهدنا محمدا عليه الصلاة والسلام إنما تريد أن تقول اهدنا طريقه وسنته واتباع دينه فإذا أردت ذلك فهو الإسلام فيصبح المعنى إذن اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الإسلام أو إهدنا يا رب إلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندئذ تتعدد العبارات والمعنى واحد اختلاف فيه قال رحمه الله وحكى مكي نح عنهما نحوه وقال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وإنما خص الصاحبان بالذكر في السنه كثير من السلف السابقين ومن جاء بعدهم لعظيم منزلة هذين الإمامين الكبيرين الخليفتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فالصحابة وبقية الخلفاء الأربعة عثمان وعلي وسائر العشرة والصحب الكرام هم في هذا الطريق أيضا مشمولون بقولنا صراط الذين أنعمت عليهم وحكى أبو الليث السمرقندي مثله عن أبي العالية في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم يعني فسره بمحمد صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر وهذا واضح وأقرب تناولا إلى الفهم من الأول لانه صراط الذين انعمت عليهم والذين انعم الله عليهم هم الانبياء والصديقون والشهداء والصالحون فاذا قلت الانبياء فاولى من يدخل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا قلت الشهداء والصالحون فإن والصديقون فاولى فاولى من يدخل في الصديقين أبو بكر واولى من يدخل في الشهداء عمر واول من يدخل في الصالحين عموم الصحابه أجمعين رضي الله عنهم جميعا فهذا المعنى إذا اوضح واقرب حكى أبو الليث السمرقندي مثله عن أبي العالية في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم قال فبلغ ذلك الحسن يعني الإمام البصري فقال صدق والله ونصح يعني أصاب المعنى وكان بيانه في مقام نصيحة للأمة وحكى الماوردي ذلك في تفسير صراط الذين أنعمت عليهم عن عبد الرحمن بن زيد فهذا عدد من أهل العلم عدد من السلف من ارباب التفسير والعناية بالقرآن تواطؤوا على القول إن معنى الصراط المستقيم أو صراط الذين أنعمت عليهم متعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته ولزوم هديه والإيمان بما جاء به وهذا كله يصب في الباب الذي أراد به المصنف رحمه الله أن يبين علو منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم ما أحله الله عز وجل في كتابه من المراتب نعم. وحكى أبو عبد الرحمن السلمي عن بعضهم في تفسير قوله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى في صام لها والله سميع عليم أنه محمد عليه السلام وقيل الإسلام وقيل شهادة التوحيد هذه كالتي قبلها هي ايضا قد يبدو في بادئ الأمر في بادئ النظر أن شيء من التكلف أن الله عز وجل يقول فقد استمسك بالعروة الوثقى لم لها ما العروة الوثقى التي جعل الله تعالى الاستمساك بها نجاة هي الإسلام وفي أقوال بعض المفسرين أنها كلمة التوحيد لا إله إلا الله فإنها العروة الوثقى التي يستمسك بها العباد للنجاة وإذا فسرت بأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمعنى أن من وثق به عليه الصلاة والسلام نجا، وأن من اتبعه اهتدى وأن من سار على سنته ضمينا الوصول إلى مراد الله سبحانه وتعالى لأنه من يطيع الرسول فقد أطاع الله هذه التفسيرات أن تقول إنه محمد صلى الله عليه وسلم أو تقول إنه الإسلام أو تقول إنها شهادة التوحيد المآل فيها واحد فإذا قلت الإسلام أو قلت كلمة التوحيد أو قلت رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم فإن المؤدى واحد فإن العروة الوثقى فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين والدين الذي جاء به هو قوامه على التوحيد والإقبال على هذا الدين والاستسلام لله عز وجل فعادت العبارات على اختلاف ألفاظها إلى معنى واحد ولا يضر الاختلاف في العبارات التي تأتي على ألسلة السلف نعم وقال سهل في قوله تعالى وإن تعدوا نعمه الله لا تحصوها قال نعمته بمحمد عليه السلام هذه آية أخرى ياتي بها المصنف رحمه الله في مقام امتنان ربنا علينا معشر العباد يقول الله لنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها في موضعين من كتابه الكريم واتاكم من كل ما سالتموه وإن تعدوا نعمه الله لا تحصوها من نعمة التي أراد الله عز وجل ها هنا في الآية أن يذكرنا بها الجواب كل النعم وقد جاءت ها هنا في مقام العموم وإن تعد نعمة الله أي نعم الله التي لا أول لها ولا آخر في حياة العباد لا تحصوها فكل ما يخطر ببالك من نعمة هو مندرج في قوله تعالى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها وليست في هذه الآية نعمة بأولى من نعمة لأن تقول إنها المقصودة في الآية ها هنا وإن كانت مفردة إلا أن معناها العموم بسبب ما تحلت به من الإضافة فإن المفردة إذا أضيف إلى معرفة استفاد العموم وإن تعد نعمة الله أي وإن تعد نعم الله كلها لا تحصوها هذا التعميم يجعلك تدرج في هذه الآية كل نعمة أنعم الله تعالى بها عليك والمقام في هذا كبير متسع وأنت تعرف أن نعمة الله لو أردت إحصاءها بمعنى أن تأخذ ورقة وقلما ثم تحصي هذه النعم وتريد وضعها في قوائم لتكتبها وتسوقها فإنه ليس بينك وبينها إحصاء قط ولا يمكن إدراكها قط وإن تعد نعمة الله لا تحصوها فما معنى أن يأتي عن سهل أو غيره من السلف؟ يقول نعمته بمحمد صلى الله عليه وسلم لأي معنى يمكن أن يأتي على لسان بعض السلف حصر هذه النعم التي هي كثيرة بنص الآية بل لا إحصاء لها ولا عد بنص الآية ما معنى أن يأتي على لسان أحدهم هذا الحصر لعموم كبير في نعمة واحدة فيقول أي نعمته بمحمد صلى الله عليه وسلم الجواب لأنها أصل النعم فإذا نظرت إلى نعمة هي الأعظم هي أم النعم كان الالتفات إليها مؤذنا باستشعار ما تحتها من النعم وهذا مثل قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا سؤال لما يمتن الله على العباد واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم اعداء أليس لله عز وجل على عباده نعمة سوى هذه النعمة؟ الجواب بلى لله نعم لا تعد ولا تحصى ما معنى أن تأتي الآية بعد قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية تتكلم عن أصول الدين عن قواعده العظام ثم يقول واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء يأمرون بالثبات على الدين بالاستقامة بالتمسك بتقواه سبحانه بالاعتصام بالاجتماع وعدم التفرق والاختلاف ثم في هذا المقام في هذا السياق الذي تتصور ان يأتي الكلام على على عموم النعم وأصولها الكبار ما معنى أن ينحصر هذا في نعمة بعينها الجواب لأنها الأصل فيما جاء في السياق واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم السؤال كيف ألف الله بينهم وقد كانوا اعداء من قبل هو ما قاله عليه الصلاة والسلام يوم حنين ألم تكونوا عالة فاغناكم الله بي ألم تكونوا ظلالا فهداكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن ورؤوسهم مطرقه وهم يبكون رضي الله عنهم أجمعين إذن ألف الله القلوب ببعثة نبيه عليه الصلاة والسلام والنص في هذا الصريح ألم تكونوا ظلالا فهداكم الله به فالمعنى إذن عندما نلتفت يا احبه إلى أصول النعم إلى قواعدها الكبار فإن ذلك أحرى أن نفطن أن كثيرا من النعم التي لا عد لها ولا حصر ولا انتهاء هي أثر لتلك النعمة الكبرى هي جزء هي فرع عن ذلك الأصل الكبير فقول بعض السلف واذكروا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أي نعمته بمحمد صلى الله عليه وسلم هو لون من الالتفات إلى هذا المعنى الكبير أن هذا هو أصل النعم هو أساسها هو رأسها هو أعظمها الذي سيندرج ما بعده كله تحته كيف يعني؟ يعني ماذا لو قلت فإن نعمة القرآن؟ الجواب إنها جاءت عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بلغ إياه بالوحي فبلغنا اياه فإن قلت فأين نعمة العبودية؟ أين نعمة الهداية؟ أين نعمة الطريق الذي نسلكه تعبدا وتذللا لله؟ فالجواب أن ما عرفنا ذلك إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قلت سائر النعم الدنيوية زوجة ومال وولد وصحة وعافية وآخر ما تحصي من النعم التي لا تحصى فالجواب أن ذلك كله كله رهن الطاعة لله وصدق العبودية له فينال العبد من نعم الله القدر الذي يكتبه الله له لكنه يتنعم به في ظل طاعة الله وكل ذلك إنما عرفناه من طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا إذن يا كرام هو من إرجاع النعم إلى أصلها الكبير وليس هذا من المجازفة وليس هذا أيضا من التكلف في تحميل الألفاظ معنا مختصرا يفوت ما وراءه من المعاني العظام كلا لكنه اختصار للمعاني الكبار وجمع لها في حزمة متينة يندرج كل ما وراءها تحته فلما قال سهل وغيره وإن تعد نعمة الله لا تحصوها قال نعمته بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنها كما قلت أصل النعم وأعظمها بالهداية إلى هذا الدين الذي بعث الله تعالى به نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وهو أيضا ما جاء في سورة الطلاق فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات هذا التفات أيضا إلى أصول هذه الابواب فيما يمتن الله به على العباد فاتقوا الله يا اولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور فإذا كان هذا عائدا كله إلى, إلى عظيم مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستقر في القلوب أيها الأحبة الكرام منزلة رسول الله عليه الصلاة والسلام وحتى يأخذ في القلوب حظه من الحب والإجلال والاحترام والوقار صلى الله عليه وسلم فإنه والله متى امتلأت القلوب بهذه المعاني لرسول الله عليه الصلاة والسلام فاضت على القلوب أنوار هذا الحب وفاضت عليه أثار هذه الطاعة بهذا الحب ووجدت في النفس نشاطا وخفة وارتياحا إلى الانطلاق نحو السنن وتطبيقها وهذا هو المقصود الذي ينتهي إليه كل مثل هذا التقرير الشرعي في نصوص الكتاب والسنة فنعم الله على العباد مهما تعددت فروعها ومهما تناثرت أيضا أغصانها فإنا تعود إلى هذا الأصل الكبير الذي هو منة الله عز وجل بهذه البعثة المحمدية التي حملت النور إلى البشرية وكان حامل ضوئها ومشكاتها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين أكثر المفسرين على أن الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم وهو الذي صدق به وقرأ صدق بالتخفيف وقال غيرهم الذي صدق به المؤمنون وقيل أبو بكر وقيل علي وقيل غير غير هذا من الأقوال هذه الآية هي الايه قبل الأخيرة في هذا الفصل الاول الذي جعله المصنف رحمه الله كما قلت في بياني في بياني ثناء الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعداد محاسنه وبيان مكانته عند ربه الايه في سوره الزمر في قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم في قول أكثر المفسرين كما قال ها المصنف رحمه الله الذي جاء بالصدق إذا كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن هو المقصود بقوله وصدق به قال بعضهم وهو الذي صدق به يعني أيضا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يستقيم هذا مع السياق في الآية الجواب نعم من غير تكلف كيف لان الله قال والذي جاء بالصدق وصدق فجعل اسم الموصول واحدا والذي جاء بالصدق وصدق ولو كان اثنين لقال والذي جاء بالصدق والذي صدق به فهذا يساعد على ان يكون المعطوفها هنا هو المعطوف عليه والذي جاء بالصدق وصدق به فاذا قلت ان الذي جاء بالصدق هو رسول الله عليه الصلاه والسلام كان هذا مرجحا لأن يكون وصدق به هو ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه كما علمت لغه عدم إعادة الاسم الموصول قال وقرئ صدق بالتخفيف في قراءة شاذ ليست من السبعة ولا في العشره فتكون القراءه هكذا والذي جاء بالصدق وصدق به فعلى قراءة التخفيف وهي شاذ يكون المعنى أوضح أن المقصود هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه صدق يعني كان صادقا فيما جاء به وقال غيرهم الذي صدق به هو المؤمنون يعني الذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فل المقصود بقوله وصدق به قال هم المؤمنون جميعا وهذا على تقدير إعادة الاسم الموصول فيكون التقدير والذي جاء بالصدق أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق أي والذي صدق به فيكون المعنى فيما بعد الواوها هنا هم كل من آمن به لأنهم يدخلون في قوله وصدق به وقيل أبو بكر وقيل علي وقيل غير هذا قيل إن المقصود بقوله وصدق به هو أبو بكر وقد جاء هذا مأثورا عن عدد من الصحابة والتابعين لما لأنه الصديق لأنه أول من آمن بالنبوة وصدق برسول الله عليه الصلاة والسلام وقيل علي لم علي لأنه أيضا من أول من أسلم من الصبيان فان ينص المفسرون في تعد في تعيين المقصود بقوله وصدق به ها هنا مسلكان إما أن تقول هم المؤمنون جميعا وهذا الذي عليه أغلب المفسرين وإذا أردت تعيينا لشخص بعينه فأقرب من تتناوله الآية أبو بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه باعتبارهما خصا بالذكر لأنهما من أول من صدق بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إنه لما يذكر أرباب السير خلافا في أولية أحدهما على التعيين من أول من دخل في الدين أبو بكر أم علي وهذا ما لا سبيل إلى القطع بتحديده يقينا فيخرجون عن هذا الاشكال بقولهم اول من أسلم من الرجال أبو بكر ومن الصبيان علي فيثبتون الأولية لكل منهما باعتبار حفظا لمنزلة السابقين الأولين في الإسلام وإثباتا إلى ما لا سبيل إلى الاختلاف فيه حيث لا نصقاطع إذا خلاصة الآية والذي جاء بالصدق وصدق به إذا قلت إن الذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي الآية منقبه وثناء من أين؟ لأن الله اثنى فقال لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا وجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون ثم يستمر السياق في بيان مكانة النبي عليه الصلاة والسلام أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه فهذا مما يساعد في السياق أن المقصود هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أورد شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله هذه الاقاويل وغيرها وذكر من, من, من خص في الذكر بأن الذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي عليه أكثر المفسرين كما قال القاضي عياضها هنا لكنه رجح فيما بعد أن الآية تبقى على عمومها لأن اللفظ عام والذي جاء بالصدق فكل من جاء بالصدق للأمة فإنه يدخل في الآية وهذا يتناول الأنبياء والرسل وهم أولى من يدخل لأنهم أول من حمل الصدق من السماء إلى أهل الأرض ويندرج فيهم تبعا بكل شرف من سلك سبيل الأنبياء فحمل الصدق إلى الأمم ناصحا معلماً داعياً واعظاً آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر هذا كله يدخل في قوله والذي جاء بالصدق فمن سلك سبيل الأنبياء والرسل عليهم السلام نال هذا الشرف فاللفظ عام وكذلك في قوله وصدق به فإن هذا ينال كل مهتد بإذن الله فكل من استجاب لنصح الناصحين ودعوة الدعاء وتعليم العلماء وإرشاد اولي الفضل واستقبل النصيحة وقبلها واهتدى بما بثوه للأمة يرجو أن يكون داخلا في عموم الآية والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وعلى كل فالآية في طرف كبير من معناها تتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما قصده المصنف رحمه الله بذكر الآية ضمن الآيات التي أراد بها أن يثبت شرف منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه والمعنى في هذا واضح لكم كما تبين وعم مجاهد في قوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال بمحمد, قال بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هل هذا من التكلف أيضا الله يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله فالنص واضح أن الطمأنينة تحصل لأهل الإيمان بأي شيء بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب نعم المعنى الذي يتبادر وهو الظاهر والذي لا ينبغي أن يختلف عليه اثنان أن ذكر الله وكل ما يدخل في مسمى ذكر الله يحصل به المعنى المذكور في الآية حصول الطمأنينة في قلوب الذاكرين لله وهذا معنى لطيف خفي جعله الله تعالى سراً من أسرار ذكره في قلوب عباده الذاكرين أن تنزل الطمأنينة والسكينة فتبقى في قلوب الذاكرين مهما تناوشتهم ظروف الحياة من حولهم تجد الصعاب تجد المضائق تجد العقبات تجد الديون والهموم والكروبات مهما أحاطت بهم إلا أن قلوبهم عامرة بالطمأنينة فإن بحثت عنها ما وجدتها في شيء من أبواب الحياة إلا في ذكر الله فإذا وجدتها في الاستغفار والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن وألوان وألوان من ذكر الله الذي جاء بيانه في كتاب الله الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علمت حقيقة أن الله قد أعطى عباده باباً من أبواب السعادة في الحياة في ظل ذكره سبحانه وتعالى هذا الباب العظيم هذا الباب اللطيف هذا الباب الخفي هذا الباب العجيب من أبواب السعادة في الحياة جعله الله تعالى في ظلال ذكره جل في علاه فمن بحث عن الطمانينه من أضناها الشقاء من أتعبه القلق من أرقه النكد من أتعبه في الحياة كثير من الهموم والغموم وجرب انواعا واصنافا مما تستريح به النفوس ولما يصل ومن جرب أصناف الدواء ولما يصل ومن طرق أبواب العيادات والأطباء ولما يصل ها هنا كلام ربنا سبحانه وهو يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ما ذكر الله ما ذكر الله كل ما جاء يا أحبة في الكتاب والسنة من ذكر الله داخل في الآية أن تذكر الله في أذكار الصباح والمساء أذكار النوم والاستيقاظ أذكار الوضوء أذكار الصلاة وبعد الصلاة الصلاة بما فيها ذكر الحج والمناسك ذكر ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات أن تحرك لسانك بغراس الجنة بالباقيات الصالحات بالكلمتين الخفيفتين على اللسان الثقيلتين في الميزان الحبيبتين إلى الرحمن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير أن تجري كلمة التوحيد على لسانك أن تعلن عبوديتك لله الله ربي لا اشرك به شيئا كل هذا داخل في عموم الذكر وما جاء في السنة مبثوثا منتشرا في كل خطوة من خطوات الحياة إذا لبست ثوبك ذكرت الله إذا خلعته ذكرت الله إذا أكلت لقمة وشربت شربة ذكرت الله إذا فرغت ذكرت الله إن دخلت الخلاء ذكرت الله أو خرجت فكذلك المنزل الخلاء المسجد ترى الهلال تذكر الله ترى الثمر تذكر الله تأثر تذكر الله في كل الأوقات أن تذاكر لله وهكذا كنت سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام بمجموع ذلك عبد الله يحصل لك ما وعد به الله الا بذكر الله تطمئن القلوب أما وقد علمت مجملة محتوته الآية العظيمة بوجز بلفظها الوجيز فما معنى أن يقول مجاهد او غيره الا بذكر الله أي بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى لا ياخذك شيء من الانجراف لتخطئة قول أو اعتباره شيئا من المبالغة أو الغلو فإن أحدا لا يمكن أن يقصد أن ذكر الله هو ذكر محمد أو أن الله هو محمد حاشا وهذا لا يمكن أن يقوله لا مجاهد ولا غيره فماذا قصد إذن؟ قصد أنه بما يذكر وما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه تحصل به طمأنينة القلب هذا المعنى هو الصحيح والذي لا يمكن أن يكون غيره كيف؟ لأن ما يذكر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يروى عنه صلى الله عليه وسلم ليس إلا ما جاء عن الله ليس إلا ما أرسله به الله ليس إلا ما بلغه عن الله ليس إلا ما دلنا به من القرآن والذكر لله فعاد محصل ذلك أن تقول ألا بذكر الله أي الذكر الذي جاء عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا حق فإنه لا ذكر يذكر الله تعالى به أعظم مما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم جرب جرب أن تخترع لنفسك ذكرا وأن تأتي بصيغة تحشد لها كل ما أوتي أرباب اللسان من الفصاحة والبلاغة وعجيب اللفظ وسحر البيان والله لو اجتمعت أقلامهم وألسنتهم على صياغة عبارات وجمل يعظمون بها الله والله ما يبلغون عشر ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعظيمه لله أوليس أعلم الناس بربه أوليس أعلم الناس بتعظيم الله إذن فقد بين لنا كيف يكون تعظيم الله سبحانه وتعالى وما جاء من العبارات في ذكر الله هي الأكمل والأعظم والأجمل فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقول المصنف رحمه الله تعالى وعن مجاهد في قوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمعنى كما تبين لك أي بما يذكر وما يروى عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ووجه ذلك أنه لا يذكر عنه عليه الصلاة والسلام إلا ما يورث اليقين والعلم وهو الذي تحصل به طمأنينة القلوب وتسكن به النفوس لأن الذي جاء به هو الدين والشريعة هو وحي الله هو نور هذا الدين فإن ذكره عليه الصلاة والسلام وذكر هذا الدين الذي جاء به هو الذي يورث القلب طمأنينة ويقينا أو يمكن أن تقول إنه بذكره عليه الصلاة والسلام يعني بذكر شأنه بذكر أخباره بذكر سيرته العطيرة وذكر صحبه الكرام رحمة الله عليهم تحصل طمأنينة القلوب وذلك لأنه كما يقول بعض أهل العلم إنه بذكر الصالحين تتنزل الرحمات والمقصود أن ذكرهم وما في أخبارهم مما ورثوه من القرب من الله بولايتهم وتقواهم فإنه يورث القلب رقة وشفافية ويورث القلب ايضا اقبالا وخضوعا واستئناسا بذكر الله وأنت تجد كما أجد ويجد الكل إذا ذكرت أخبار الصالحين وما فيها من علو المنازل وكرامة الله رقت القلوب طمعا إلى نيل ما نالوه وتنشط النفوس إلى أن تسلك السبيل الذي سلكوه فإنه بمجموع ذلك تحصل طمانينه القلب وعادت إلى حصول الرحمة التي تتنزل بذكر الصالحين فتحصل الطمانينه في القلوب هذا منتهى الفصل الأول الذي أورده القاضي عياب ليكون شروعنا في جل... ليلة الجمعة المقبلة بإذن الله تعالى في ثاني فصول الكتاب استكمالا لهذا الباب الكبير في تعظيم العلي الأعلى لقدر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم املأوا ليلتكم يا كرام وعطروها واجعلوها عبيرا تأنسون في هذه الليلة الشريفة المباركة بالصلاة والسلام على رسول الله هذا بلد حرام وهذا منتصف الشهر الحرام فأكثر الصلاة والسلام على سيد الأنام لك يا حبيبي تسكب العبارات شوقا وتعزف لحنها الأبيات وعلى ضفافك كل مدح ينتهي ولدى جنابك تعجز الكلمات هذه ليلة يفوز فيها المصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم بعشر صلوات من ربه فهنيئا ويا فرحة من امسى ليلته مغترفا من رحمات الله وصلواته ما شاء الله له بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وأعظم من بركة انسان يأتي غده الجمعة فيكون في كنف رحمة الله وصلاته بصلاته على نبيه صلى الله عليه وسلم فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون وصل يا ربي وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون اللهم صل وسلم على نبيك صلى الله عليه وسلم صلاة تبلغنا بها أعلى الدرجات وترفعنا بها أعلى المقامات صل يا رب وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما تزيدنا بها إيمانا وعلما ورحمة وقربا منك يا ذا الجلال والإكرام اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك يا رب رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمه من سواك اللهم رحمة من عندك ترحم بها أمواتنا وتشفي بها مرضانا وتهدي بها ضال لنا وتعد بها حسناتنا وترفع بها درجاتنا رحمة من عندك يا رب تؤلف بها بين قلوبنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها شأننا كله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح وسدد الآئمة وولاة الأمور رباه اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يصرف عنا يا رب شر الأشرار وكيد الفجار وشر الليل والنهار اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره أذى الجلال والإكرام اللهم مكن لدينك وعبادك المؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على